على عيني لما بتأمورني قلبي لبي قبل العين هنا قلبي لو ترضى عني ودعي لك ربي يا زين على عيني لما بتأمورني قلبي لبي قبل العين Kerma di, jipada sah. Fajar itu semerh saat, tewaklul Rabbisat. Fajar itu semerh saat, tewaklul Rabbisat. Aku datang ikhrib bihaena, ada ailek bil khiri zir. قلبك بالحب مدفيني كلمة دي كلها وحروفة توفي لك ما بتكفيني لو تطلب حبات عيوني ما بتغلى يا نور عيوني لو تطلب حبات, حبات عيوني ما بتغلى يا نور و... عيوني وادعي لك ربي عيني ادعي بالخير يزيني <تصفيق>